ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني الحميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا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 والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ ولكن من تحتها تتعلم خالدين فيها ان ذلك الفوز العظيم، والذين كفروا وكذبوا تتعلم ان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 يا أيها الذين آمنوا إن من ازواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب وَالشَّهَادَةِ العزيز الحكيم